بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن مهربان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر باقمان إهم قرآن ما النار دخوار ولا شوي بفرو توزانك شوي بفرو رستيا ليلة القدر خير من ألف شهر شوي بفرو رستيا أكثر لهازار منك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أم لەو شەوەدا فریشتە و جبریلیش لە ناویاندا دێنەخوارەوە بە فەرمانی پەروەردگاریان لە هەموو کاروبارێكدا سەلامن هیە حتی مەطڵەعی الفەجر ئەو شەوە کاتی هێمنی و ئاشتی تا هەڵاتنی شەبەق